قد كنت في غفلة منها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عديد. القيان في جهنم كل كفار عنيد.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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من المزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من المزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.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 وَكَمْ أَغْلَقْنَا ۚ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُ فِى بِلَادِ الظَّلِمِينَ مَحِيصٌ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ